ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م ان يقولون إ ل ا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ اوى الفتيه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين أحصى لما, لبثوا احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه, ندعو من دونه الها لقد قلنا, قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ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 فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم, فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 الله حق و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب ي ف ه ا إذ ي ت ن ا ز ع و ن ب ي ن ه م أ م ر ه م ف ق ا ل و ا ب ن ل ا ل ي ه م ب ن ي ا ء الله ع ل م بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم م س ج د ى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب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 متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ل ر ج ل ي ن جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء, كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات ا ل أ ر ض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض بارزه وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا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 ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا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 وما كنت متخذ المضلين ع ب د ا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ج ع ل ن ا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما ك أكثر ا الإنسان ن جدلا شيء و منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا, إلا ان تاتيهم سنه الاولين أو يأتيهم ا م ا س و ع ه ا ل ن ر س ل ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا مبشرين و م ن ذ ر ي و ي ج ا د ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب الله ب ا ط ليدحضوا ب الحسنى ق واتخذوا آياتي وما آياتي و م ن س و ع ه النابلسي ذكر ب آ ي ت ر ه ل ل ع ل ه م الاسلاميه ي ق د ت د ا انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم, وفي آذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما موسوعه النابلسي م ل ا ل ع ل ك ه م م و ع د ا و ت ل ك ا ل ق ر ى أ ه ل ن ا ه م لما ظلموا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 فلا تصاحبني قد بلغت من لدنى عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل قريه استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 و أ م ا ا ل غ ل ا م ف ك ا ن أ ب ا ه م ؤ م ن ي ن فخشينا أن ي ر ه ق ه م ا ط غ ي ا ن و ك س ل ا م ي ه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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل, لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا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 اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا س ا و ا بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت